اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسال وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها والنور الابصار وجلائها اللهم صل على محمد تِبْ بِالْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَجْسَادِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَجَلَائِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ تِبْ بِالْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَجْسَادِ وَشِفَائِهَا والنور الأبصار وجلاءها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها والنور الأبصار وجلاءها. وصحبه وبارك وسلم